على موقع دي جي كيمو دوت كوم كرموز <تصفيق> <تصفيق> اصابني سحر في جسدي بموت من الالم وكل ما غمّت عيني صرخ اول منام كابولي الشيخ قار علي وقف اقوى اللي اصولت في, في سريري مكتوب عليها كلام انا المازي ومش عارف ليه انا بقزي دايما الموضوع ما فرحتي شدي ما بكي ومهما زعل بسكت ولا مره اشتكي هي قال حد من البيت وان القصه دي لو سيب برماليان مفاجات القلب اللي اتكسر هيقول على كل اللي فات عايشه انا وامي واخويا وما فيش خوف انا هو انا شلت البت على كتفي بعد ما حبتني وانا اتعلمت بيها وما كنتش اعرف ان اخوي عينه عليها كان بيحبها وهي مش شايفة حبيب وفي وحدة واحده تانيه بتحبني وده الغريب الحب ما بين قلب مش بايدينا بصي بس وحش حاجه لما الوجع يجي من قريب حبيبتي ازيك وازيك يا حبيبتي الجديد قلبي بيتقطع لما بشوفك من بعيد انتي نسيتيني وانا مش بنساكي وأكيد قلبي بيقول دي قلباها من حديد هنسى تعمل زيان انا هبقى واحد تاني وكله هيشوف جحودي واللي مايعرفش امتى هحرمه من وجودي القلب اكتفى من ما مبقتش ناقص واللي هيشوفني غلط انا مش هشوفه خالص حجة من ومن الغارب ويدو قرار حكفيات وشكمان بالقوي وغلاوه ام